119. فَصَلَ فصل طالوت قَالَ قال إن الله بِنَهَرٍ بنهر فمن شرب منه فليس مني لَيْسَ شَيْءٌ اُفْرِيتَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنِّي فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فلن شرب منه فَلَيْسَ شَرِبَ مِنِّي اُ مِن لَّهِ إِلَّا مَنِ اسْتَغْفَرَ فَتَنَدِيَة بِشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اشْرَبُوا منه منهم فَلَمَّا جَاوَزَهُ 118. ووالذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت أنهم ملاقوا الله كم من سئة قليلة غلبت سئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظلون أنهم ملاقوا الله كم من سئة قليلة كن كثيرا كان باذن الله والله مع الصابرين الله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأنا برزولها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فأزموا بإذن الله وقتل داود 111. ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 112. ولولا الله الناس بعضهم بِالْحَقِّ إِنَّ الْآيَاتِ مَا نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ